بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحرق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثورات والإنجيل وأنزل الثورات والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل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 Innallaha la yakhfa 'alayhi shay'un fil-ardhi wa la bis-sama'i Huwan alladhi yusawwirukum bil-ahwali kayfa yasha' La ilaha illa huwal azizul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 ورؤ في العلم يقولون آمنا نس يقولون آمنا به كلهم من عند ربنا وما يذكر الا اول الابد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تنسى خطوبنا ربنا بعد اذا هديتنا ربنا لا تنسى خطوبنا بعد اذا هديتنا ربنا لا نمل الا دعى وهب لنا من لدنك رحمه ورحمه انك انت الشواهره ربنا إن نَجَّامِعُ النَّاسَ رُدَّنَا أَيُّ نَجَّامِعُ النَّاسَ يَوْمَ اللَّهِ نَرَى إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ إن الذين كفروا من تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كذا بآل فرعون والذين من قبلهم جذبوا بآياتنا فأخذهم الله كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العظام قل للذين كفروا ستغلبون وترشرون إلى جهنم ستغلبون وترشرون إلى جهنم وبعس البناد قد كان لكم في بيئتين الزقتها بيئة تخاتل في سبيل الله وأخرى كافر واخران كفر سوء يرونه مثليه والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد نصرهم من يشاء ان في ذلك عبره للعظار زين للناس حب السماوات لانسا والدليل والقداخين فانتر والقناصير المنصرت من الجمل والثنة والخيل المسومة والانعام والحرف لان كان متاع الشغية الدنيا والله عنده حسن المعاد قل الاهن الذين من خير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جننات لنبيل سبع عند ربهم جنات تجريب سحفها الأنهار خاندين فيها وأجواج مطهرة ونغوال من ورضوان من الله والله بصير بالعباد ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا تغفر لنا ذوبنا وفنا عذاب النار اصابرين اصفاضكين خالصين والمبتدين والمبتكين والمستغفرين لله شاهد الله عن نبونا لا اله الا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم طائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن دين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أعطوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يذكر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حجوك فقل أسلمت وكفي لله فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن السبع وقل للذين موسو الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بأعيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون binadina y es mor una de lo que está وَيَقُولُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْفِسْقِ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا فِسْقٌ وَعَادُوا بِالْأَثَامِ هُنَالِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُؤْثُونَ صِغَرَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ يتولى فريق مَنْ يَسْتَوِي وَاللَّهُ لَا يَسْتَوِي فَمِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا تَمَسَّنَّا اللَّهَ إِلَّا أَيَّامًا وغرهم في دينهم ما كانوا يفتعون فكيف إلا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما جذبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملكة ممن تشاء وتعز من تشاء وترل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الميل wa tokhrijun al-hayya min al-mayt wa tukhrijun al-mayta min al-hayy wa كلليلى في النناري وصلي ج ننا في اللي ووت خريج الح من الم يين و خريجنا ي من الأ الح و خ ش أغين لا يَسْخَرُ المؤمنون مِنَ الْكَافِرِينَ لَوْلَا أَن يَخْشَاهُمْ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ مِنَ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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء سود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا توجن وأن بينها وبينه أملا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعبال قل إن كنتم تحبون الله فاشبعوني يحذركم الله يَا الله بِذُنُوبِ اللَّهِ وَيُغْفِرْ لَنكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَهُوَ الرَّحِيمُ ۚ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ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 فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنتا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنتا وإني سميتها مريم وإني أعيذ هذه أذريتها من الشيطان الرجيم فَجَعَلَهَا لَهَا رَبُّهَا لِقَبُولِ الْحَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَانَ لَهَا زَكَرِيَّا فَلَمَّا بَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمَحْرَانَ وَجَدْعَ انْذَهَرِ الظَّاء أَوْلَيَّاهُ مَرْيَمُ إِنَّ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير عزاب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك درية طيبة إنك سميع دعاء فنادته الملاثين في جسمه راقم يوصلني بالحرم انما يبشرك بيحيى بفضل من كلمتين الله مصدقا بكلمته لله هو سيد ونبيا, ونبيا من الصالحين ت الم so qني يص ب ح أن الله يشيغ كx مصanteqa لنيمة من الله مصqa لنيمة من اللهه و يde وxo وبي من الصاد قال اني لن اسونه ولاه وهو قلم لغني الكرم وما اسي اخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رزق عني يا من تكلم الناس ان لم تكلم ثلاثة أيام إلا رب وَمَا كَانَ لِابْنِكَ كَذَلِكَ يَتَكَلَّمُ وَلَا كَمُؤْمِنٍ كَذَلِكَ يَتَكَلَّمُ وَسَلَّحَ بِالنَّشْءِ وَالرِّدْجَامِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ صَافَّحَ وَفَضَّلَكِ وَصَوَّبَكِ وَصَدَّاكِ عَلَى مَسَارِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قولي فيه ربك واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ ينقون أقلامهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامكم أيهم يسلوا مريم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمتهم منه Biك من hoسمma وَسيfa سياni و jه فيا وال خ و المق وَ يوكmun sepin نdi و ك وكه وm foode قالت رب أنا يكونني ولد ولم ينفسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقود دعوكم فيكون ويعلموا الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي صِرْتُ لَكُمْ بَيَانًا أَنِّي صِرْتُ لَكُمْ بَيَانَةً مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُكُمْ مِنْ طِينٍ كَهَيَاءِ طَيْرٍ فَيَمْشُونَ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَارًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُدْخِلُ الْأَسْمَاءَ وَالْأَبْرَارَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بإذن الله Wauြ kom ni masus da wana tanzaxiona fi bo yoze ko Bia fiakana yat la وَمُخَالِفًا لِمَا جَاءَ إِلَيْكَ مِنَ السُّورِ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَاءَتْكُمْ بَيَانَاتٌ يَرْضَى بِكُمْ فَاسْتَقِيمُوا وَمَا رَاضُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الرِّبَا وَرَبُّكُمْ فاعبدوه هذا قراغ مستقيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا قراغ مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد لأننا المسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واسبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله وما شاء وهو ما شاء الله والله خير الماكرين قال الله موسى يا عيسى اني متوفيك رافعك اليني ورافعك اليني إلي ومصعرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك كفروا الذين كفروا الى يوم القيامه ثم اليني نرجعكم باحكم بينكم فاحكموا بينكم فيناكم كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات Eu as sí em muju de hu ذلك نسلوه عليك من الآيات والنكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كمثل آدم خلقه من سرى ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكون ان هؤلاء جكفيم الذين جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوها الهنا وابنا انتم ونساء انا ولسانكم ثم ندع جهل ثم نلتم الفرج عنا نس الله على مكذبين ان هلال هو القسط وَ الح وَماَا منِن بن إِ م وَإَِّ الَّ غَلَهُأَذز الفك فَ سوَوَّ فَإَِّ اللهه لم قل يا أهل القتال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله, ألا نعبد إلا الله ولا نسلك به شيئا ولا يسخن, بعض ولا يسخن بعضنا بعض الأربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الثورات والإنجيل إلا من بعده أفلا ثمها أنااج في نك بيل فلينا ت ح ج في ما ليسسك به ع وأله ييع أن ثم لا تعلان ما كان إراغذ ولا نفرانية ونا كان حف مص ولا كان من المشكين إِنَّ وَلِيَّ النَّاسِ بِرَاعِي وَلِلَّذِينَ شَبَعُوا هَذَا الَّذِي وَلِيٌّ وَلِيٌّ عَابِدُونَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالدَّفَاءَ إِذَا جُئْنَا مِن نَّهْلِ لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تتعرون بأعيات الله وأنتم تشعرون يا أهل الكتاب لم تربسون الحظ بالباصل وتستمعون الحظ وأنتم تعلمون مائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزم على الذين آمنوا وجه النهار واشفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا بمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله اي يوسا احدوني اذناه موسى ثم أو يجادوكم عند عبدكم قل ان الفضل بيد الله قل ان الفضل, يؤتيه من يشاء قل إن الفضل يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا اخت الصوم يرحم تيجي لي يا شاه يا اخت الصوم يرحم تيجي لي والله ذل الصوم الرمى ومن اجل ركته مني ان ذا منه يؤديه إليك ومنهم من ان ذا منه بليل إليك لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه صائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في العميين سبيل ويقولون على الله رجل برغم يعلمون بنا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشهرون بعهد الله وأيمان بالثمان مَالِ لَيْلَا أَلَا لَكِ فَنَاكُن فِى الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَدَاءٌ بُرْهِلَ لَيْلًا وَرُهْيَانًا تِوَالًا وَلَا يُرْشِيقِنْ وَلَا يُرْشِيقِنْ وَلَهُمْ عَذَابٌ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 девятьсот Man k even she ra o te jag vol la keta wanna ثم يقول للناس كونوا عبادا منهندوا لله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يعمركم أن تسخذوا الملائكة والنبيين أربابا إذًا إنتم مسلمون وإن أخل الله ليدا النبي لما سيفتكم من حساب لمن من كفر ثم جاء رسولهم مصدق لناكم لتؤمنوا به ولا قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم قصري قالوا أقررنا قال باشهدوا وأنا معكم من الشاكدين فمن سولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسدون أبغير دين الله يبغون أَذَاهُ عَنِ اللَّهِ يَرْغَبُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ مَنَّ اللَّهُ بِالنَّبِيِّينَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإصحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحدهم منهم لا نفرق بين أحدهم منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتع غير الإسلام بينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسرين فَإِنْ رَأَيْتَ مَن كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ فَشَهِدْهُ ۗ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ ۗ وَجَاءَهُمُ الْيَقِينُ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۗ هُنَالِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عليهم لعنة الله. ان عليهم لعن الله ولنا اكن فينا فيني معي خالدين فيها لا يخف برعهم ولا لا يخفض عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين سابوا من بعد ذلك وأفلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين سابوا من بعد ذلك وأفلحوا فإن الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ماذا تكون لن تقوم لهمتم وهم الاناءكهم الله ان الذي كفر وما تورهم فان فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو احتجابه أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا بغا حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله كل الطعام كان حنا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تلزل الثورة قل فأشوا بالثورة ببتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا من أسئر الله حريفا وما من المشركين إن أول بيت مضع للناس للذيذ بكث مباركا مباركا وهدى للعالمين في ايات ثم بنينا ثم قام ابراهيم ونام دخل مو كان ال بنا ولله على النافح الجل بيت ملسفعه اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قل يا اهل الكتاب وتذكروا ايات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا اهل الكتاب لما تنفذون عن سبيل الله من آمن تبغونا عوجا. تبغونا عوجا وأنتم عن ما تتبعون الا وجها سنقول شهداء وما بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا ان تذعروا فليفر من الذين هو الذاب يعذبهم بعد اينا لكم يردون وكيف تسفرون وعنتم جثنا عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعكص بالله فقد هني إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتفوا الله حق تقاته ولا تبوتن إلا وعنتم مسلمون واعتصنوا بحبل الله جميعا ولا تخرقوا وانكروا نعمة الله عليكم وانكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فَأَنبِئْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَخْرِجْ شَرَّهُمْ بِعِلْمِكَ إِخْوَانَا وَقُلْ لَهُمْ عَلَى شَفَا حَفَاةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقِذُوكُم مِّنْهَا كَمَا يُظْهِرُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَلَتَجِدَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختنفوهم بعد ما جاءهم البنينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبين وجوه وتسود وجوه فأم الذين سعدت وجوههم أشفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العلاق فذوقوا العلاق ما كنتم جسرون وأم اليادي نبير الله وجوههم ففي wa allu man allina de amat wujuhum fasaw wa qamta la qum hi khalidi yauma tabyan wujuhum wa saltun al qawm alladheena maliku al 'abaad bidul 'abaad billahi shamdakur wa alladheena bayyat wujuhum tanbi ahmad allah ashih يا ايها السماء نجلوها عليك الحمد وما الله يريد من للعالمين وللنا في السماء عرش وما في الارض باذن الله شغله جميع الامور ثم ثم خيره امه تخرج تمرون بالمار وَسه لل المُ كري وَصون بالل ح توم خيَّخْ جاس تَمرونَ بالمعوب وَهنا لل ك وَه كري غَنَوْا وَآمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ كَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُم فَاسِقُونَ لَيْسَ يَمْرُ صُمٌّ لَّا يَسْمَعُ وَهُمْ يُقَاتِلُونَكُمْ يُرِيدُونَ كَمَرَّدَ عَذَابُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَرَوْنَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا, بحبل من الله إلا بحبل من الب... مَا هُوَ حَرِيٌّ مِنَ النَّاسِ وَلَا هُوَ لِرَبِّهِ وَمَا مَرِينَا نَأْتِي هُمُ الْمَسْكَنَ حَرَّانَ كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقُوتُنُونَ لَهُم بِآيَةٍ غَيْرَ خَافِصٍ ذَلِكَ لِعَقْرٍ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَتَّبِعُونَ مَا تُنْحَرُ يَسْنُون آيَاتِ اللَّهِ آلَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي وَنَسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُنَاكَ لِلْأَصَالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنَ الْخَيْرِ فَلَنْ يُظْلَمُوا فَلَنْ يُظْلَمُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُجْرِمِينَ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 Ya na zalirihayni ki ya safun atad harad qawmin wa lamu anfusahum افان شد قومه ان بنوا ان شوشا قوم كانوا كذا وانا ظلمهم الله وما ولنهم الله وان كنهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تنولوا اولاد من دونكم لا يرجونكم خبالا واذهم علمتم خذل نظر بهم من افواههم وما تخصي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإلى نفوكم قالوا آمنا وإن أخذوا عظوا عليكم الأنابل من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بلاد الصدور إن تمززتم حسنة تسعهم وإن تصبتم سيئة يفرحوا بها وإن تخذروا وتدقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بحيط uwo إ la خ uta minna ke zugau moؤm nabaqa ai la lo إنَّ النَّصْرَ آتٍ مِنْكُمْ مَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَعَلِمَ اللَّهُ فَلْيَدْرِكَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ ظَمِئُونَ فَكَتَبَ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ خَاسِرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَشْفِىكُمُ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ فَظَنُّوا كثمين الملائكه بجنابتها راهم من الملائكه ملزنين بلاء يصفر ودخو وياسون منهم فولد هذا وياسون منهم فولدهم هربا يومنا المقمكم بخمسه آلات من الملائكه دمشومين Wa nä jaana muagu illle bose som muan tappona inna konubu sommbevali dapona inna konuhu som Digiivamännnaf وَمَا نَسْؤُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لَيَفْطَعَ بَصَرُهُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَثْبِتَهُمْ أَوْ يُلْقِيَ فِيهِمْ رُعْبًا أَبَدًا ليس لك من الأمر شيء لو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله عصور رحيم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 لا تنسلوا الرباء أبعاقا مضاعفة واستقوا الله لعلكم تطلحون واستقوا النار التي وعزة للكافرين يا أيها الذين آمنوا لاَ تَنَازَعُوا فَتَفْسُدَ أَعْمَالُكُمْ وَأَصْلِحُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ وأسوى الأرض وعزة للمسقين وعزة للمسقين الذين ينفتون في السواء والضراء والكاربين الغير والعافين على الناس والله يحب المحصنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظنبوا أن wa qad umira ka rulla wan nabiy layla fa'alu fahija aw zalamu wa unfutuhum in ka وَلَمْ يُصِرُّوا على مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ عِقَابَ مَن فَعَلَ سُوءًا مِنْ الْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَنَّهُ جَنَّاتٌ تَجْرِي خالدين فيها ونعم المولى نبيين خلقنا لكم ثم لكم سنن من خلقنا لكم ثم لكم سنن فسروا في اللهم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس هذا بيان للناس وهدى وموعبة للمتغين ولا تمنعوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلىون وأنتم الأعلىون إن كنتم مؤمنين إن يمسسهم قرح فقد مسى القوم قرح مثله وتلك الأيام ندعوها بين الناس ولينعلم الله الذين آمنوا ويتغل منكم شغذا والله أمير حيض الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحط الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحط الكافرين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 لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ قُبُورِكُمْ ثُمَّ لَنُذِيقَنَّكُمْ عَذَابَ النَّارِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا بإذن اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي Kitaadaujana و yuri deta ben zunya dosihivilna Wa yo detaတna kema teu kehi minna ki Wa min ne bil ko te al ngore be وَاتَّلَامَ أَمْوَالَ الدَّيْنِ كَثِيرُهُمْ فَتَنَاوَلُوْهُ مِمَّنْ أَفْلَحُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا وَقَفُوْا وَمَسْكَنُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ وَمَنْ كَانَ خَوْنَهُ مِنَ اللهِ أَن يُصَالِحَ رَبَّهُ لَغْفِرَنَّ لَهُ ذُنُوْبَهُ لَ رَدَّنَّهُ إِلَىٰ نَعْمَةٍ وذبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله سواب الدنيا وحسن سواب الآخرة والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا من تقع الذين كفروا يرذلونكم على خالقكم بدر صنم ظالم خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين تَنُوحُ كَيْفَ يُفْنُونَ بِالَّذِينَ كَفَرَوا بِرَبِّنَا عَصَوْا بِاللَّهِ لَمْ يُنَزَّلْ لِيسُوعَ قَوْلٌ مَا لَمْ يُنَزَّلْ لِيِسُوعَ ومأواهم النار والأزمة والظالمين ولقد صنقتم الله وعده إذ تحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتلازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة Um na för kom ein hunly deje kom m de kannjape en kom Ho kannjaipe en اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْمُونَ عَلَى أَحَدٍ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْمُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيهِ فَخَاصِمُوا بِالْمَعْرُوفِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي يعملون ثم هندن عنك قوم يمدن عنهم عن من نسى نهاسن يا شاطئ اذا نسهم وطائبه قنهم ثم انفسهم يمنون بالله غير الحق وان الجاليه يقولون من لنا من الامر من شيء قل إن الأمر قل لله يخورون في انفسهم فزهم ما لا يرجون لك يقولون لو كان لنا من العمر شيء لما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لما باثر الذين قتل عليهم القسم الى مضاجعهم وليبدلني الله ما في صدوركم وليمحصن ما في قلوبكم والله عليم بما تصنون ان الذين تولوا منكم يوما تلقاكم جميعا انما السفره مشفعون ببعض ما كتموا ونغياط ماعنهم ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخواله اذا مروا في وقالوا لإقوانهم إذا مرضوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويهيز والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مستم لمغفرة من الله وقالوا ورحمة خير مما يجمعون ولئن متهم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله بنت لهم ولو كنت فضا غريبا قرب لنفضوا من sa anh ho wau se na på și weu ho fellmo Tive ata te k al إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخبلكم فمن ذا الذي ينصركم بعد وعلى الله فرية والكلم مؤمنون كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي لما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يرلمون أفمن استبدأ رضوان الله أبا من اتبع رضوان الله كمن باء بسخض من الله أبا من اتبع رضوان الله كمن باء بسخض من الله وبأواه جهنم ومأواه جهنم ودعس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ عس فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يسلم عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم وَيَشْرُونَ مِن قَبْلُ لَنَا فِي مَا لَنَا مِن مُّبِينٍ أَوَلَمَّا أَفَاضَ ۚ فِيهِ مَغْشِيَةٌ فَلَأَصْرِفَنَّهُمْ مِثْلَيْهَا ۚ قُلْ سَمَّنَ أَنَّ هَٰذَا ۚ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِهِ فَحُكْمُهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ لَا يَفْقَهُونَ فِي لَنَا هُمْ جَاءُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّشَرَعْنَا عَلَيْكُمْ هُمْ لِلظَّفَرِ يَوْمَئِذٍ قَرِيبٌ مِّنْهُمْ لِلنِّسْيَانِ يَخُونُونَ أَبْوَاءَهُمْ مَن يَسْفِي فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أعلم بما وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فاجرؤوا عن أنفسكم الموت الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فاجرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا شخص من الذين قتلوا في سبيل الآن أرواسها بل الحياة عند ربه يرزقون ولا تحزنني ان نبي لقد قتله في سبيل الله امواتا بل الحياة عند ربه يرزقون يرحيم بما اسهم الله به မ seonaစ la ni na bifa من မioona rami fao seခ اَللَّهُ فَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أُولُو يُحْسِنُونَ إِنْ شَفَكُنَّ بِنِعْمَةٍ إِلَى اللَّهِ وَفَرٌّ وَإِنَّمَا خَلَا يُمِيعُ عَذْرَ الْمُؤْمِنِينَ الذين استجابوا, الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ الَّذِينَ يُسَاجُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مُتَّقُونَ أَدْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ وَقَالُوا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا ကမမ e oမ ou faleလမ I me ni foရ e fa Iမli foရ fau yo hami fu se fo خ fu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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أمين ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما دمر لهم خير لأنفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين من كان الله ليدر المؤمنين علاما ان سم عليه حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْخَلْقَ بِالْقَافِيَةِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصْلِحَ عَمَلًا نَّضْرِبُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي من, مَن يَشَاءُ سَأَلْنُوا بِاللَّهِ عَوْنَهُ وَإِن تُمنُّوه فجزاؤكم عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُونَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَخَيْرٍ لَّهُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ بل هُوَ جَعَلَ لَهُمْ سَيُضَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيُضَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ إِعَادَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَن يُظْلِمَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ أولى سناكم ضلوا قالوا وقثلوا امرئ بها ابي غير حظ سناكم ضلوا قالوا وقثلوا امرئ بها ابي لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله غفير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقت نظروا الأمياء غير حق ونقول ذوكوا على ذا الحريق ذلك مما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعليد الذين قالوا إن الله عهد إلينا Ayyatayn ya sayyidana min qurbanihi sanqulu minha qul lan ja'akum sulamun fad'i bil bannat wa bil ladhi kultum faliwaqatan Zken leu ke batande sunti bao tolugi beneek je ovilvana di o zoimketabil on ni Kolllo na seza eka to le bao Kolllo na فمن زحب حال النار فمن زحب حال النار وأدخل الجنة فقلفات كنون الزبائقة الموت وإن ماتوا فون وجوركم يوم القيامة ان الزحف على عين الله وعزق الى الهجن سبب الفناء وما الحياة دنيا الا مشاع المرور نسينا في اموالكم وانفسكم ونسمع من الذين هوت التعب من قبنيكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرتوا أبا كثيرا وإن تصدروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن أخذ الله ميثا فالذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكلمونه فنبنوا وراء ظهورهم واشتروا به فبعث ما يشعرون لا تحسبن النيذين يفرحون بما أتوا ويحبون أجي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفابة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله من والله من قسم السماوات والنظم والله تعالى كل شيء كنير في خلق السماوات والنظم اختلاف الليل والنهار لا غير للغليال البال الذي لا يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما ونوعا على جنوبهم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 يُنَادِينُ الإِيمَانُ أَنَّ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ زَانَ اللهُ وَالبَلَاءُ سَوَّى لَنَا مُنُوبَنَا وَكَمْ فَعَلْنَا شَيْئًا فِلَا وَسَوَّفْنَا ربنا وآشنا ما ورسنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعان فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من مكر أو من ذَامُ سُمِّي بَعضَ ثَنَوِينَا هَاجَرُوا وَأُخِجُّوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَانَ فِيهِمْ عَنهُمْ سَيِّئَاتٍ وَلَئِنْ خَلَعْنَا مِنْهُمْ جَنَّاتٍ جَنَّتِهِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ مِنْ يَدِ اللَّهِ والله عنده حسن الثواب لا يضر أنك تقلموا الذين كفروا في البلاد متاع قميل ثم مأواهم جهلين متاع قليل ثم مواهم جهنم وبعث الرهاب لكن الذين اتقضوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من سحسها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها نزلا من عين لله وما عند الله خير من الأبرار وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ <تصفيق> آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَهُوَ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَقَدْ خَابَ مَن حَفَّظَهُ اللَّهُ وَمِنَ Per gomma What vommaral de la